Bismillah ar rahim Ya eyw'a'r nabiy ytdecki'r ladd بما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وترك على الله وكفى بالله am woman وَالزَّوَاجُ مِمَّا حَاظَبُم وَأُولُو أولى ببعض أولى ببعض إِذَا <تتعب> فِيمَسُورَا وَإِنْ أَخَذْنَا مِنَ النَّذِيرِ مِيثَاقًا اذَارِفُ الْمَنَامِ وَهْوَ سَاهٍ اسْتَزِنَ الْمَوْتَ يَمَا وَأَغْفَنَّا مِنْ نَوْمٍ ثِقْلاً غَلِيظًا لِيَسْأَلَ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا yn Amen. 119. وفريق منهم النبي يقولون إن غيوتنا ولا فذاك ما اشح حات yw وَصَلَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من ka okay. beldi <laughs> Ô tão vão Longe não ترجمة نانسي قنقر do you all see? ش المص دقين والص دق فِي ظُلُمَاتِ بُرُوجِهِمْ وَالْحَافِظَاتِ وَذَكْرِ نُورِكَ تِلْكَ نُورٌ وَذَكَرَاتٌ أَمْ أَنَّ نَمِيمَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنٌ إِذَا وَقَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون le a ah. yw'r yw'r yw'r yw'r yw'r 112. وكان الله غفورا رحيما 113. ترجي من تشاء فلا جناحا haliima la shin اتقين <تصفيق> gucken تسلونين <تصفيق> أينما ثقفون يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يُرَا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ أَطَعْنَا قُلْ نُورُ رَبِّنَا هُوَ اَطْمَأَنَّتْ سَدَّتْ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وَكَانَ عِندَ اللَّهِ يُعْذِيبُهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فاز فوزا عظيم كان الله غفورا رحيم